قال عيسى بن مريم وهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يتفر بعد منكم فإني أعزبه عذابا فإني وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِى مُرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَلِمَاتِ الْسَّكِدُونِ أَأَنتَ قُلْتَلِمَاتِ الْسَّكِدُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْلٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ يَكُونُ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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِيكَ تَأَنَّكَ الرَّطِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل de